بسم الله الرحمن الرحيم الآيقون التجاشوا حتى زغلوا المطابر كما شمك تعلمون ثم جمكا شمك تعلمون كما لم تعلمون علما يقين نترن الجحيم ثم نترنها العالمين